في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف الرئيس التركي عملية الهجوم الكبير بأنها كانت بمثابة بشرة لتحقيق النصر في حرب الاستقلال.